رحمة الله أشأل الله يا أولي الله إلا أن المضاك فيه على ما أضعه أغضعه وأكثر ما يترى كذلك الشديء الله أغلقه حيث كانت الخصراء إذا تتبعت على آه القران وجدتها لذلك كقوله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله امرا ولا تحتكى لمن يقتل في سبيل الله امراه وفي قوله ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله فقارن الجهاد بكونه في سبيل الله فلما كان استقبال كلمه في سبيل الله غلى على الجهاد اللسان انا لسانها كلمه الان المضارع لسبحان الله اهل الجهاد ف يعني يجوز ان نقول سبحان الله لله الذكر يعني استعانوا الجهادين بهذا الجهاد يعني اجل هذا ضد هو اللي اوقفوا بعده الاسلام حاولوا وهو عيش اللذك تلذكونا إذا, إذا عشاء رحيوه وهكذا الفرد إذا احتاج إليها فإنهم يوصى الفرد من الفقر أن يوصى فإن الألوه لا فلو كان غير حكيم يوصى من قادر ما يتيه لهابه والعيابة ما يستري به لذي أن جابة يرتبها إن كان أغلب العرب غابا كخيرا أو إذنا أو مهجارا وما يستري به غزة شلاح وما يستري به وما ينفق به هذا نفسه لهابه والعيابة ولكن الأول وذلك لأن لا يتاخر على الجهاد خشيتان انتذى ان يوثبوا اموالهم او رحموا ذلك فنوطى الغازي ونوشان وليا فان كان لهم ديوان فلا فالرب الديوان فمرتبت من البيت المال وكان لهم معاشاة من من البيت المال فلا يطرون لستثارهم لذلك المرتب لهم فإن يحتاج إلى ويله من ذكاة أعواله إذا كان رده الله كما يقول إن يقره من كبير الله ينفر إلى غير المجاهدين لتعمل أشياء كل ما يتقضى به من الله ولكن من المسؤول أنها خاصة بالمجاهدين وعليهن أكبر محسين لهم يقيمنا ابن السبيل ابن السبيل والمشاعر المقاطع أنه لا يجد الله يوصله إلى بلده سافر يعتقد ان الشهر قريب ويأتي طالب يستخفر في جزاله ويأتي المال الذي مره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 قد جاء الله له الضقوة حتى من هلئ بقوله السعال أن الله وعلى رسوله من هل قرى فالله يرى رسوله للقبرى يتعمل مساكنه بالسبيل وحق لخلص غنيمة بقوله لأن الله وعلى رسوله للقبرى يتعمل مساكنه بالسبيل وكلها لكى حقه في الصلاة العام يقول الله تعالى فكل امر يختار من الكبر يتامر مساكنه بالسبيل هي ايه تشقق عشره ولغيرها من الواضح جعلها حقا لو كان غنيا جعلها نصوصا فان هذه التي تمنع فيها من السبيل ولو كان الحمد لله رب العالمين بصلا الله وسلم وبارك على أسرف الحنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أبنائه قال المؤلف رحمه الله تعالى أيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة أيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله والغارل والمكاتب ما يحضيان جدي بينهما والغارل ما يحتاج إليه لغزوه وابن الثبيل ما يوصله إلى بلده والمؤلف ما يحصل للتأليم الا العامل فيعطى بقدر بقدر إجرته ولو غنيا او فقيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر كائيا ولن يجعل له اجره فلما جاءه اعطاه اتفق عليه وهذا كيف سيدنا بدا لأنها أولئك مأنيا هم أهم الزكاة فإذا شرط ما يوطى كل ذنبه أن ذكير يوطى في ذايته أعلم أيضا كي يوم جديسنا لذكي يديسناك كان جهل حضور النظر يوطى ذكير يوطى في ذايته <تصفيق> هذا إذا كانت لأفقدتك في ذنب عجوة جميعا توها توها يا رب كما يا رب انا من يبنع الجنه ونور الجوائز ونور جميع لاكن لكن درك رن القوت فزكوات الى قراتوا الى تكون مثلا في الشتاء وزكوات توها تقوم تكون له فاي و انا توات استجاري تكون انا و انا توات استجاري بكونو و هذا ها هي هلبا ما تو قاعده انا ما قاعده على ويقع من زكاة المواجهة قد ما يتيه إلى زكاة الحبوب والسنى فإذا كانت وقتها وقتها من زكاة الحبوب والسنى قد ما يتيه إلى أن يأتي الجنة السهلية الزكاة التجارة وما يتبع وفي هذا الأجل يتعلمون أن هذه الشارة ورفقها اهلها الذين اهاهم من يهاك فضا فضا خاصه بالعباده والذحاراش وينقوم وجهه يتقى انكها الله بها لا يتركها يها الذين يهاك فضا هذا ذاه الى لان قد لا تستعب لهم رؤيا في لَمْ يَدَ عَادَ قدر ما يَدَ سَمَاءَ وَلَمْ يَدَ سَمَاءَ فَإِنَّهُ أَنَّهُ لَمْ يَدَ لِيَ وَلِيَ لِيَ لِيَ لِيَ لِيَ لِيَ لِيَ لِيَ لِيَ لِيَ لِيَ لِيَ لِيَ الله الذي هو أكبر الله أكبر المسلم أكبر قدر أكبر كذا ما أستغفر الله وبارك إلها كذا ما نامك كذا ما يحيي كذا ما يقيك والله كذا إلها كذا ما يهديك قدر كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ولا يستطيعه، وأن الغازل فقدر ما يتيه لها من يؤتعه وأن المستميل فقدر ما يوصله لها بلده، يجه العامل الغازل يوضع قدرها من يجه ويوضعه فيه فأجرة هي أنه يأخذها كأجرة له فهو عدد أمي ويجدد سوايا الخوارج والبغاة لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يدفع ذكاته إلى من جاء من فعات ابن الغبير أو نجدة الحروري قال في الترحي بغير خلاف علمناه في عصرهم وكذلك بل أخذها من الثلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار قال أحمد ابن عمر إنهم بها بهالكلاف ويشربون بها الخمور قال ادفعها إليهم وقال سهيل بن ابي صالح أتيت سعد بن أبي وقات فقالت عندي, ما عندي مال وأريد إصلاد ذكاته وهؤلاء القوم على ما ترى قال ادفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله سعال عنهم فقالوا مثل ذلك وبه قال السعبي والأوزاعي <تصفيق> من لن يرسل لبعض الناس يقولها، يستولي القرآن يقولها سولا، ويكون عن ثلاثة مولايا، كيف لمن يمنع ذلك؟ وثانيا يقول الحاكم، الحاكم الملاد الذي يكون أبيه الخليفة غالبا غالبا. و تاره يكون الذين يستوون يخرجهم غلبه و قواه البغاث الذين يخرجون من الرسائلين ولهم لهم دابه كتبوا الهمه ياتينا الله و تاره يرسل الامام من يقدمها و الامام لا يرسل فالحاكمه انك اسلم من وهدتها اذا اتاك من يقبضها من هؤلاء والاثم عليهم كما سلمت في هذا الاثم ما دام انه يرسل من يقبضها فتعطها اياه غزل فيها اولى المظلوم انه يوزعها كما الله ويرقيها أهلها ولكن ما كان له ولاية وسلطة إذن الله تسلطها وترقيها إياه وترقيها راملة ولا إخلاء ليس تإخلاء من وهدتها لندة هذا هو لندة المرام للحرور هذا كان, كان وابيا هذا طائفة كذي يرسل من أفروضيه عن خواهد وكان له تلكل لأهل من الجبيه وذلك لما ظهر كالخلافة لأهل من الجبيه والجبيه لقتصر على الهجاب ونشتغل بكثبت القريح من هذه القريحة أن النجدة كان يسافر ابن عبدال ويسأل عن دعم الأسئلة. يسألوا عن شهنه وقومه بلو غنائه وذلك يجب عليك وكافي جاهد ويغلب وهو لم يعيش أنه يطاتب للذكار ويعلمون أن يحصل لهم غنائه وكال أيضا يجب عليك وكافي الفاسم ان يترى أن العمر إلى جاءه من جهة للبيه سفى آخره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 فله ذلك جذعها أهل الزكاة إلى ولاتهم إلى نباتهم ولو انهم كما لها مبالغة يعني مبالغة في من من قالوا يتربون بها كل رب يقلدون بها الحيوان فيه هذا مبارعة يعني مبارعة للتنزل من إعطائهم لذلك من عجالسة قالوا الأهدت عليهم أجاب إن لا بالعلم أحسن لم أعني اذا فصل ولا دفع غير المؤلف معاذ رضي الله تعالى عنه من فترد وقال ابن المنذر أجمع على أن الذميه لا يعطى من الزكاه ولا, ولا للرقيق لأن نفقته على سيده قال في الشرق ولا يعطل كافر المذوق ولا نعلم مويه خلافه ولا ابتدى الذين ينادي به وجه ربك الالهي تاركا الى موسى الى الهين وتاركا رايا جلاله من منه من بني هاشم فلا وقت ملازم له فلا يغطى من الزكاه بها واما الوثق الذي غير ملازم فلن تبغني قد يستقر ورطه قد ياثر لا الكافر قد بعض فالحاكم لانها لا تغطى لبعض الاشخاص لبعض لا يغطى حتى يكفي ولا أنها اذكى الفقراء لكن قد يعطى اي الزكاة من بعض الرحمة ودهن إلى قوية مثلا هذه حالة حق الرحل قد يوقع من, من, من, من موت أو من هلتة عن هزارة بهادة غرورية هذا إذا كان مثلا مراهدا أو دليا أول الثاني رنب الحرمين إنه لا تنكر منه قتل إن كذلك الحرمين إلا حصله لأنه ونفسه لأبي صلى الله عليه وسلم لأنه يكون هؤلاء لا يجب أن يطعهم من الزكاة فذلك لأن الله تعالى جعلها لأهلها يقول لنبي عليه السلام من ترضى أنا في قرائين وقطع من وثمنه، قال لي أن هذا من أشقاء الأولان، ترفيه وخلاء، اللي هذا شن أكان هي كل أول ما تقول لي تعالى سلام على عين الله، هنا نقطع في ذلك، زعله من الله السلم عليه السلام، سلم عليه خمس سنوات، زعله نقطع، زعله الله السلم عليه السلام، شو حيل الأرض يا إنسان تردي على جعلها على ما يترهد الله وآطى الصلاة وآطى الزكاة من أرض يأهدهم فلا يطرقه لا يحصل فيها بطراء الخرطان لأن الحلال الرقيق لا يعطى لماذا؟ لأن من فتعة كان واجدة على ولا يحصل بأنه هو لا ولا للغني بما او كسب ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغنيين ولا لقوي مكتث وقوله لا تحل الصدقه لغني ولا لذي ولا لذي مرت من سوء رواهما احمد وابو داود <تصفيق> اما ان يكون عن النجمات او كثر تغير مما هو لديك عنده بدع او دولار موجود اراحه او هبه أو مجتمعا او اموالا حتى من ثلاثه او اكثر او سته سنوات لا تحل له اذا لا يكون في السنوات بل هو رجلاً ان uma esteria الغني، أردو علي يكون ركيم وجرنا أنها ليس لانه الذي تدقيه إنه غري وأوضن أولاه من يحصله بالكفر finals ram وبالثości بإيانا قامناه في بعض لي من فجر بضιο من أسئة لن يعطى وأولاد هرفت له الرئيسي ولا رجل من نفقه سوى ويسأل الله عنه أنه عليه السلامة شاهده وزنانه ويسأل الله عنه صدقتي وقلب من الله فرأى هم بيبدأيه وهي قوله يقادر أنه من اكتشاب وتحقيه المال فقال الله عنه ثم أعطيتك كله ولا هم رجل على منه ولا رجل من نفقه يعني قال قال كلمه نقطه يعني قال كلمه نقطه بيقول قال ان كل هذه قادر يعني قاعده الحركه بتاعتها لاقيه فجازنا من يومه كان تعالى لا قدرته وقال ان ذلك هو الكلمه دي ولا على قول الجين مقتتين فذلنا على أنه إذا كان قولا مع مقتتين فإنه هو حرور وذلك نسر المحرور قال تعالى وهي أموالين الحق وهي أموالين الحق معنى من الإسلاح والمحرور قال النحرور ينفر به لأنه قادر على ساسية لكنه له لذلك الله من الله لا هو نساطاً وقوةً ولكن ليس له نفسه ولكن ما استغذي من الله ولا كل أمال أو قد يأتي من الله فإن الله سرد لا يجب أن الله رضاً نليئةً لا تلك كل مقامه فيتعجلها يبقى يعيش في في له ولو سكانات اللي هو ولو كانت الهدا السنه اني استطيع ان اتابعها فهمنا انها لا تركز للغني سواء في الغني دعاء اعتنا بنا هو لعل الموضوع تاوي في فتره الوقت ولو انك يكتسب يحترم لأن حذة من الصلاة لأنه سمعة ودوية يكتسب بها وأنها حذة منذ دليئة ولا كلها تلات بها تحجابة او أو او أو او أو صلاقة أو حياة منها التي قادتها وقال تعالى لأن الله صلاة منه ولا لمن تزمه نفقته كزوجته ووالديه وانعنوا وعولاده وانتفنوا الوارث منهم وغيره نفق عليه وقال ابن المنذر اجمعوا على انها لا تدفع الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ولان الدفع الى من تزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع اليه فكأنه دفعها الى نفته يتسجد لا يدفعها الى حصوله ولا يدفعه لأنه ان انه باذن الله لا ان شاء الله في كتابه وسواء فوساءوا كانوا علينا اولا غير و لا كان منهم اي جنود او غات جونا و ليس احتاجه وثناء ايجاد كل جاده ولسكنات منهم لا تلعه من يد لا وجد أذيك ولا من يد الزشاع، لا وجد أذيك وكانت أمه آمن سوقا على تأغير حالة جلسة جلسة عم الأن يلزمك أن تنفق على أجلاب شعب الشعب شعب الشعر وكل ثلاثة لهم ثلاثة فيهم جلسة فذلك هو يلزمه أن ينفق على أولاده وعلى أولاد أولاده. أولاد أولاد يهمونه. يبقى لأولاد أولاده. أولاد البنات يُعلق إذا افتاج من الجنة. وضل في الجنة. وإن الله ينزل على حجة. فإذا لا يعطي بناته ولا أولاد بناته من ذكاته. لانه لا يحتاج الى ارض مما يجدر اليهم بطلاقه غلبه فالحاصل ان هذا لا يجب النظره الى اصول ولا الى فروغه مطلقه والدين او غير والدين اما لم يكن اصولا ولا فروغا في الحواسيب فانه يجب النظره اليهم اذا لم يكونوا والدين وينغنوا الغلف لا تكن نفخته فالأحض لا أوجد بالأحض فالأحض لا أوجد بالأب مثل هذا أو الأحض الذي له أولاد مثل هذا وهو ربيع استوحيه. أما إذا لم يكن له أولاد فإنك تريد وسجدنا رفعت وهو عليك إذا احتاج فلا تعطيه لذلك لأن كل من وجمت عليه لذكاتهم لا يقيمهم إذا شاتهم وذلك لأنه لو رضاهم استفوا بها عن جفقة يسير قل بنا بحق ينزم لأن ينزق عليهم من ماذا إذا أعطاهم لذكاته استفوا بها فهل لذكات الواجبة عليهم الملكة واجبة عليهم قادل هذا ولا للزود ولاز الزوج بأنها تنتفع بالدفع إليه، وعنه يجوز بقول صلى الله عليه وسلم لزين المراتب مشرد رضي الله تعالى عنهما زوجتي وولدت أحق بالتدفق إليه عليه، أقده البخاري، ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي، وأما الزوجة فلا يجوز دفعها، فلا يجوز دفعها إليها أكاذب المند من إجماعا بوجود نفقتها عليه. فهل يجوز عن زوجها المقهى من زكاتها هذه روايه ثانيه فالما يتلون المنوى كما تلون العله انه يعود من الرعاه الى الحق اذا اعطته زكاتها استوعبها من نساء الذهقات هذا النهي قد يكون الحفير انها تدخل من تكتشفات بدل ما ينفق عنها مبكة المقرر لها من لا يسلو إلا أفضل و لا يستغي و يخذ من لا يستغي حضاراً أو حراتاً و إسمائلها إذا جاءتها من جكاة، استغلق و ينفق لفقة الأغرية فعالت إنها نحق رب الله لا نستغي لها عيوانها حيوة الأفضل و رفضها لكي سألتها لها من جواتي جكاة لا يجوز ذلك وذكاته من الرأج لأنها تتوسع بها إذا أنفق عليها وقاله إن هذه الزينب خاص بماذا قد تبقى بفضلقات التطوّف الثاني كان لهم يجوز أن ترطيع زوجها من ذكاته لأنها ذكاته لا تجمعها بالغاية. إذا كان عندها من حاقت وجودها الزقية ويوضع على نفسه ويوضع على أولاده إذا إنها تكون مباقة مباعدة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة على القريب صدقة والموكرة. ولي حدث إلينا بها لك فإلى ذينا من مراتها بالله من الضرون ويشعروا كما تعلمون أن الله عليه الصلاة والسلام وعندما قدمنا أن تأخذ أبعين قطرة الضرون على النجاة على الصدقة حتى النجاة عيدة صدقة مراما الحمد لله قرلنا الله من الضرون من أبيتها وفعل أجهاء سيئة منها يعني che pare che era con le e volgare che aveva idea la domanda di della maniera a salvare anche soltanto candidati وَلَيْ SMلكَاذْ أُ شَ Panel، تْفَضَ ابْ لَيْفُبْدَ، أَنُ إِنْ أَهَ�ِكَ بيَها إِنْ اُسْتَغْ لَكَ نُحْهَنِ فتوقع اكيد ، سألأata السئلة لل рублей ، مخيم Iified ليس ج smells قوARYب Pennsylvania Jazz He came to be the前-the-真的是 apa ويصاحها لاولادها ولزوجها من زكاتها بعموم الهدي قد يقال انها لا يشعر عندها زكاه لانها فقيره وانها لصدقت التطور فالحافل كان به الجديد سواء كانت تطورا هذه صدقه لما تطه على انك طيب يا ذي الوعد الاحب لا تفرق بي علي لانك استاذك الذي علمني على الوعي ولا دعى اطراس الى ان يكون رجالا صادقين او سيدا او طالب علم راي الحكيم وانا لئن ما كان فقراء او سيدا فاعاده الى ذاك هو يتقي الله تعالى انهي امصار و سراه و ترك الى ذي الذكر الذي كان له جوارا كار دوين را وذاك الجباب خوينه زيادة لو مسادا دنيا دن عليه من الدنيا ثم الى الحق ثم الى الى الله قال هذه شوك دي اذن يرون هذا قوم قال يا ولا لبني هاسم قال في الجرح لا نعلم فيه خلافاً وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعظوم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم ما لم يكون غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإفلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم وكذا مواليهم لحديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه مرطوعة ان لا تحل لنا الصدقه وان موالي القوم منهم رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه هذه <تصفيق> فقالت ان تكون النجاه مشهوما انه وجد ثمره مره في الصبيح فقال لنا ان ياخذ ان تكون داخل من الصدقه لا تكن عن تره داخل مره في الصبيح توضع عن تره مشهوما ان في حجر الامر حزين احد مره ثمره من الصدقه والله لذلك وعدا يترك عليهم السماوات سنا من يكون حسام من يا لنه متل ثلاثه في اني يطالع ترى اخوان يا واظهر السلام ورفع ايه لا تستر انا طلعت وعلل ان الله لنا ناخذ ذلك وذلك ستقيره في ولكن يا رساح الناس أنها هو طهارة أمراضهم لأنهم يرسلون لأن عن حتامة أمراضهم على المساكلة التي تصدقوا لها فلا جمعاً وأمرهم أن يتوضعوا عنها لهم نهيب وإشارهم لكن بعض الله عنه أن يتوضعوا يا له من نهراين ولن اخوره ترغيدا وقال جعل علينا كلنا ان نؤمن بالله ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله لهم جاء نهر يا نهر يا من تجري خوره وتوكل الى اله الله و رسوله الله و رسوله على كل يا ايها الذين وقد كان ما فكرت خيرا عندي هل انت لانه كافر لكن الذي عنده سبحانه ان شاء الله لمن كانوا هل انت يظهرون كيف ان كله لنا ولكن علينا قولنا بل لنا ولكن علينا قولنا بغير ما يا رب لنا اجراؤها وزيادها طابوا الى ربك ورافعا الدرجات يا قول الذين دخلوا الجنه اطاعوا وخلصوا سواء للرجال والنساء داخلكم والله لا شيء يؤمن له الا هو رب العالمين انما يراه من voor jou als we allemaal allemaal komen hier naar het land, maar zeggen die gaan het niet aan. Je van hetzelfde En dan en والهدان السيدة لم أتغفق البلاد يتغفق ورحبت الجوى بذكارتها في العدل أكبر أننا لكى رأينا ذخيرا نستعجي منهم ولم يوجد من يطيه من وعيد الذكاء فأنه للظهورة تحل له الذكاء في الخارج يبقى أكبر هذا من الاحاديث الأدلة التي علّل بها وغلّ مغاليه فهذا يرى الله ورّلنا إلى لا تحل لهم لهذه بياني مغافرة لولا الذي يصلم معها ولم يجلب وقال إستعمل النبي صلم معها إذا نرغل منهم بين الأخذون ونصنف فيها فقال لياني رابيس أصلي كثير منها فقال لا بد رجل أسأل النبي صلى الله عليه وسلم رفقه منها لا تحيل أن الله صلى الله عليه وسلم منعه منع من أحمد زكاة وأجله لأنه مرى قوله وليس المغادة أحدها لخبه آذية لأن العامل ليس هو إنما العامل هو المخزئ وإن رمو عفت يقضى عفت إلى الحرم حتى إلعى فتلقى في المقرأة فيها ويأذي الله إذا أجاهده هل يعطى منها الهاتمين إذا كان غاضلت هل يعطى إذا كان غاضية أوله ذلك مثال ما لأن هذا إنما يوطع أو ان العيوضه يوجد عمله هذه المحدده لا تصحها الا الذي ان له علم الذين الهمم يوجد وذاك كما كتابه ان الحاج يرفعه يرفعه الى ذلك الذي عنده قد جلسوا الحاج على قول الله ليس او كما رغبوا فما كان بلو العاشم وإن شاء لهم كرأة الأشياء بالأشياء بالأشياء بالأشياء بالأشياء وإذن بلو نبقل إن السرعة المهم منها لا يطور وذلك لأن النبي عليه السرعة في السرعة كان يطير من سهلنا القمضة بلو المطلع. المطلع هو أخوها وهو أما هذه اللطنة لنا أعشبه وهذه من اللطنة إلى الله إبننا أجلنا ونبيت أجلنا الله وهذه من اللطنة إلى الأبنان ويوضع أننا أجلنا أجل وعادي أجلنا أجلنا أجلنا في هذه الجمالية ومن نوحاً ومن أبزل يقول رسيت أنا وأضل المعسل النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا أطايتنا المطلم وتمثل ولكن من إياه الإنسى بمجرمته الواحدة فقالت إننا ذن المطلمي ومنهاش الشيء الواحد ان هذا يكره بوله الجاهليه ولا اخلاق فاعطاه للانتهار فقط لانه لا طروح وساعدوهم في جاهليه وكذلك في اخلاق ولا يعطي لهذا يغبن وهذا دليل حديث لانه قاطع الجاهليه وكذلك ولين يقودوا عليه الى التيهال هذاك في النهايه ولن لا يقدر اد جنساي كله ولذلك يتم نوعه ولذلك يذيق اطاقه لذلك اطاقه ال قليله لديها لا رجعه من, من نفسها ايها يا اذاه اطاحوا فان دكا غير مستحق فيها وهو يجهل ثم اي لم يجهل ولا من اخذ التكاول والنغر وعندكه التمني هذه التطور واننا فذلك لأنها لا يشتك عليها أنها أرتاح الناس لغسالاتها لأنها تضغط فتك تستطوّع هذا كم من بني هذه المساعة؟ هذه المساعة؟ أولوك المساعة يعني من هذا العديد فتك تنظر هذه المساعة للي بما يوطعونا والميساة وما يوطعونا ويستطع لا فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لن يجه ويستردها منه بنمائها لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين إن كئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني وقال للذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك فاكتفى بالظاهر ولأن الغنية يخفى فاعتباه حقيقتي يشف لا أن نتألك الأولى أنه لا يجعل ذافر هذا غير المستحق لبالي على ذات غنية هذا يصدر أنه ذافر هذا غير المستحق. فلأت ف pouch على جنيه ف الله لك الحمد على جنيه لا تفعج من الليلة أكبر ف leastه أ turbulence أفضل عنه جنيه ِأ COBها محط في chilling قال الله لك الحمد على جنيه إن ي Said لأى الليلة فَ Linda عدو و جَاء نوك ان يكون محطة و فقال اللَّهُ الملك هم ولا زالت المزار لكن غلب لا أسيء في العالم إذا كنت أقول أن اللذان يسفنان قسرا لا أحد تقبل بذلك عذنه اللذان فلانا ويتعدا الذكر اللذان فلانا ويتعدا الذكر اللذان فلانا ويتعدا الذكر اللذان فلانا ويتعدا الذكر اللذان فلانا ويتعدا الذكر اللذان فلانا ويتعدا الذكر اننا يا ثلاثه ثلث الله اني ترى ما قالها كده بسمها عاقبه كله اللي اخبره قلنا ان تسهل الاصل ان غلا حمد يا غني ولا قوي مختف تو اذكروا كما ان تسهل لنا انا تاخذها اي قول كما هذه لو قال هذا لا تسهل لنا لن لا لم تكن رسالين، قال له نحن المحتاجين، وستحيل لنا وذكروا عن تعطاهنا أخذ المسلامين، أجل، هذه الأجلال كان وقعت وفضاقتهم لوقعها نساء الله كذلك الذي قال لهم إلا الله قد قصن وفضاقتهم، ونكنت من أهلهم اقل لو قال انسانا وهو ذلك غدر لا فهو ان وعينا الاصل الذين لان اذا اعطيت اي شان والدتي في الامر وانت لا تدري انها بدنيا بهذا بهذه الطريقه وثنى يفرق الزكاه على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على الرحم رحم صدقة وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه ويقفت ذوي الحاجة لانهم أحق <تصفيق> <تصفيق> هناك إذا كانت أصفتت الزكاة رجلاً لابدوا عن فقرات وهناك شاء ليلة أحق للنظر هو حناته قرى ظهر تحق للنظر فإنه يجهرها لمن هو أحق قلوا هو أشد حقاً لقليلاً أو بعيداً ولا لخالي هذا يعني أن فازرقت و هذا لاجل صحبه بينهما و لا هذا لاجل معرفه و يترك من لا يعرفه و لا هذا لقرابه ولا هذا للجواب و لحو الذي هو اشد خاجه على غيره فاذا وهي تقي الا واحده فالقلب اولى فقال ابوه ان الذين سجموا رزقتهم هؤلاء غيرهم ما داموا محتاجين وحاجتهم ما جاء وصدقوا سبب كونهم اولى مثلا اذا صدقت عليهم فادعت الوصيه فدقتك وفهدها بعثوا أقلتهم أقلتهم فمن نساء تجمع أقلتهم أقلتهم وصدقا فالتبع من النفقلة فالتي هي أقلتهم الظحيم وحسن ما <تصفيق> تحصل من أقلتهم فالنام فألوك توفيهم من النام ما تصلهم لهم بهاديه أسماء قالت قلمت علي يا هو أن يرسل شعر فالشانة من يسل الله عليه وسلم فالأصل هذا القرنان بسليحة أصلته هنا بالله أن يعطي هذا رأسنا ما يكون صلاح فالخاصة أن الصدقة كانت هذا القليل وحاجته من فهو اولى وإذا كانا استوياته لو قلنا أنه لن أكلها فقد قتلت فيه لنا ولكن أتجيب عليها الزيادة تركيها من القديم تركيها لنجعلها تركيها من القديم أكثر ولن أكلها من الأرمالية نحافظ أنه كان يعيد العقل تركي العقل وإذا كانت واعن وإن في القريب وإذا كانت نفى زيادة ثم إذا زيادة تكون للأطرة أظراً لأنها فتحها فيها وتجذو إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمها إلى عياله اختاره الشيخ اختاره الشيخ ثقي الدين لدخوله في العمومات ولا نص ولا يخرجهم ولحديث زينب وفيه أتجل الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة والله البخاري <تصفيق> هي آله آله بل لا يوتيعون الذكاء ولا نحضرهم أو يحتسب من الذكاء وما يفكرون عليهم من قد يحتاج إلى نقول غير حالي تهلاتي والسوبي والسكا يحتاج إلى من يوتيه مثلا إذا كان طالماً يسترينه أدمات مذغفية ويأت أعطي إذا كان مثلاً مختلفاً يسترينه مكتناً من أدمات الحذبة أو المجبى ذلك فالخاطر النور يجب أن يفعل الله ان يعطيهم من التفاة ولو أن يحصل على الأدنى لها فتح أذن لك. قال قليل على ما تدعوني لفقتها ولكني اتبرع بها احتياطا وطوعا على اغلتي هذه التي هي ارملها لقبله لها انزق لها شقمه لها اقرب منه لكنهم لا يجدون انزق عليها اثبت لها ولا تزمق لفقتها اثبت من انزق عليها وتروي ان الرقبه من النساء اعطوا فيها من الذكاء لا تستطيع فيها حاجتها كذا اذن اخيك الاخير انتو اخير شرم كذا لكم قبيل الذي ليس من الضحيانها قاعد يعني ابن عبد الذريب ابن خام وانو يسرع ذلك إذا تضغط انها قتل وهكذا من له قاعدة الأفلاق إذا مثلا قتل يكون طبعاهم مقفئة من له أحد ولا أقارب. فهذا الأشياء أن أظمهم الى أهلي وصلوا إليه وهم لقاربه. وأخذ يمرك عليهم ويستمر على ذلك. فانه هو الثالو هذا يحل لهو ونحيه من الذكاء. وذلك لأن الذكاء كانت السلام تطوعاً خيراً ما هو يتداد الله عالم الله وسلم وبارك على نبينا محمد أن التي تتعلق بالموضوع البلاد الهند عليها وراثا وقد يكون الخير في بعض البلاد يعني البلاد هذه كذا بناءها قد يكون ضاره بي لا ترى لي جيد تميل مسائين البلاد هي فيها هي من ادوار تقولها كذا وقال دي لازم على شيء من التي تحتوي الولايات هذا جاءت تهدف على أن أقرأ الإصابة ما فيك في أقرأ من المشاهدين، لكن معلول أنهم لا يعطيهم للذكاة، ولا يعلمون كذب الزكاة ويركب أنهم قد يذهبون على أهل الملديد ظراهب فهل يجيب لك إذا أعطيتهم لك الضريبة أمضلوا ليها الزكاة ليقولوا لا وبالآن لا. احتسبها من ما يجعل لك اجره عند الله تفتتح انك تذهب على صواغيته والاستسلام ولكن لا تفتتحها من الزكاه التي هي حق اخرى وهذا يقول هذا يجل شخصيته جزءا من الزكاه للقرن فانت جاء المسلمون بان يقترعوا ما ويردونه واذا كان هذا جائزا en dan is een paar van de dingen die hebben is een de is een